أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون أ ت ر ك ك م ا ل آ ن حتى ا ل و ا ح د ة بصحبه ة ذ ن ي عادل عبد القادر لتقديم فقرات هذه ا ل م س ي ة بسم ا ل ل ل ه ا ر ح م ن ا ل ر ح الحمد ي م ل ل ه رب العالمين. لعظمتك. وخضرت الرقاب الوجوب العالمين القاهر عبادك لعظمتك لرزتك عنى وأنت فوق و أ ن ت الحكيم الخبير إ ل ه ي و أ ج ي ل ف ر س ي في الوجود فلا أ ر ى فيه س و ا ك ومن ك ل كائنه ارى سرا ي ب و ح به س ن ا ك و أ ر ا ك في سمعي وفي بصري وفي قلبي أ ر ا ك ف ت ه م و ا العطاء إ ل ى الوجود وتنكر النرمى يداكا ايها الاخوه الاحباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه ّ من عند الله مباركه طيبه من هذه الرحال الطاهره رحال مسجد الصوالحه بقريه اومحلين مركز مني القمح م ح ا ف ظ ة ا ل ش ر ق ي ة حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء ا ل إ ي م ا ن ي المبارك إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن وخير استهلال لهذا اللقاء ا ل إ ي م ا ن ي المبارك آ ي ا ت بينات من الذكر الحكيم فايات ا ل ق ر آ ن الكريم تعطر الكون وتنير الوجود وتشفي السقيم و ن ن ذ ل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين فهيا بنا ن ن ق د خاشعين إ ل ى هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة يبنوها علينا ف ض ي ل ة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاغوت أعوذ بالله من الشيطان ا ل من ي ر ج م الله الرحمن الرحيم وقال واستوى <تصفيق> على الجنه وقيل معدل WHA-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 عشنا مع هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة تلاها علينا ف ض ي ل ة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي في مستهل هذا اللقاء ا ل إ ي م ا ن ي المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب ا ل ط ا ه ر ة رحاب مسجد الصوالحه ب ق ر ي ة كوم حلين مركز مني القمح ا م ح ا ف ظ ة ا ل ش ر ق ي ة سيدي يا رسول الله الكون بالحدث المقدس ينطق وجوانب الدنيا ل أ ح م د تخفق أ ه ل ا ب ط ا ع ة بالنبي المصطفى بالنور في أ ف ق ا ل ب ر ي ة يشرق أ ه ل ا به لما تبدى باسما وعليه من سمت الجلاله رونق هو خاتم ا ل ر س م الكرام جميعهم هو نبع تشريع السماء المغدق إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ونحن نعيش في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة نلتمس ا ل أ ن و ا ر في رحاب ا ل ق ر آ ن الكريم وفي رحاب س ن ة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نعيش ا ل آ ن مع ك ل م ة ا ل أ س ت ا ذ الدكتور صبري عبد الرؤوف فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله العالمين لله رب العالمين. و ا ل ص ل ا ة والسلام على المبعوث ر ح م ة للعالمين سيدنا محمد وهو يقول و د د ت لو أ ر ى أ ح ب ا ب ي فقال له سيدنا عمر يا رسول الله نحن أ ح ب ا ب ك يا خير خلق الله فقال يا عمر أ ن ت م أ ص ح ا ب ي أ ح ب ا ب ي هم الذين ي أ ت و ن من بعدي فيؤمنون بي ولم يروني ص ل ا ة و س ل ا م عليك يا سيدي يا رسول الله أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام استمعنا إ ل ى قارئنا الفاضل ويتلو على مسامعنا آ ي ا ت بينات من س و ر ة هود هذه ا ل آ ي ا ت تتحدث عن م ح ن ة محنه سيدنا نوح الذي ابتلاه الله في ولده وكان حزينا من أ ج ل ما أ ص ا ب ه في ولده البعض منا قد ي ت أ ل م حينما يرى أ ح د أ ب ن ا ئ ه عاقا له ف ت ك ل م بكلمات تغضب الله عز وجل ومن هنا نقول يا أ خ ي هل أ ن ت أ ف ض ل عند الله من أ ن ب ي ا ء الله هل أ ن ت أ ف ض ل عند الله من نبيه نوح عليه السلام انظر الى ا ل ق ر آ ن الكريم ويبين لنا أ ن أ ح د ا ل أ ب ن ا ء كان ب ا ل ن س ب ة ل أ ب ي ه محنه و أ ن أ ح د ا ل أ ب ن ا ء كان ل أ ب ي ه منحه سيدنا نوح ابتلاه الله في و ل د وحينما قال الوالد ل أ ب ي ه يا بني اركم معنا ولدكم مع الكافرين ماذا حدث قال له ولد ساوي إ ل ى جبل ي ع س م ن ي من الماء قال له يا بني لا عاصم اليوم من أ م ر الله إ ل ا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين لكن ا ل ق ر آ ن الكريم يبين لنا حنان الارض مهما كان ابنه حاقا له هذا الحنان الذي س غرسه الله في قلب الوالد نحو ولده يا ل ي ت ه ي كان في قلب الولد تجاه والده يقول الوالد ربي إ ن ب ذ ي من اهلي وان وعدك الحق وان تحكم الحاكمين يقول له رب يانوح لا تحزن على ولدك انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح لو قال الله عز وجل لسيدنا نوح انه ليس من اهلك كتاتي مشكله ضربه مؤلمه لسيدنا نوح يعني ليس من صلبك وليس من نسجك لكن ا ل ق ر آ ن الذي بين ح ق ي ق ة ا ل أ م ر إ ن ه ليس من أ ه ل ك إ ن ه عمل غير صالح انظر إ ل ى ابن آ خ ر حينما ذهب الوالد ا ل و ل د وقال له يا بني إ ن ي أ ر ى في المنام أ ن ي اذبحه فانظر ماذا ترى ماذا قال الولد ل أ ب ي ه قال له يا أ ب ا افعل ما تؤمر ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين يا ليته كان قد هرب من أ ب ي ه يا ليته كان قد فر إ ل ى مكان بعيد لكن الولد استسلم ل أ م ر رب العالمين ويقول لوالده افعل ما تؤمر ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين يا إ س م ا ع ي ل ومن أ ي ن علمت أ ن أ ب ا ك قد امر من الله عز وجل ل أ ن ا ل أ م التي ربت إ س م ا ع ي ل هي أ م م ؤ م ن ة متدينه م خ ل ص ة لله عز وجل ر ا ض ي ة بقضاء الله وقدر الله ولهذا حينما ذهب بها إ ب ر ا ه ي م مع ر د ي ع ه ا إ س م ا ع ي ل إ ل ى تلك البقاع ليس فيها أ ن ي س وليس فيها قريب وليس فيها أ ح د من ا ل أ ه ل قالت له يا إ ب ر ا ه ي م لمن ستتركنا في هذا المكان قال لها تركتكما لله عز وجل قالت يا إ ب ر ا ه ي م اهلا بو م ر ك ب ه ذ ا ق ا ل ل ه ا نعم قالت يا إ ب ر ا ه ي م إ ذ ا كان الله قد أ م ر ا ه كالي هذا بس هذا عيشه فانه لا يؤمنون هذا فهذا ا ل ع إلى الله عز و ج ل قال ئ ا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 وعلى أ ن يتخلق ا ل خلق ا ل رفيع مع الوالد و أ ن أ ب ا ه من ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ليس ب إ ن س ا ن عادي وكل ما كان من أ م ر ه إ ن م ا كان بوحي السماء وما دام ربنا سبحانه وتعالى قد رضي بهذا ا ل أ م ر فلا يسعنا إ ل ا أ ن نقول رضينا بالله ربا ن يقول لولده يا بني إ ن ي أ ر ى في المنام أ ن ي أ ذ ب ح ك فانظر ماذا ترى ا ل أ ر ض قلبه ي ت م س ق وينزف ثمن ولكن ماذا يقول أ م ا م أ م ر الله و أ م ا م قضاء الله ما كان منه إ ل ا أ ن استمع إ ل ى كلمه جعلت قلبه ي س د ا ذ حزنا على ولده حينما قال الولد يا أ ب ي افعل ما تؤمر ستجد ن ي إ ن شاء الله من الصابرين و إ ذ ا بالولد يقول ل أ ب ي ه يا أ ب ي عليك أ ن تحد ش ف ر ت ك و أ ن تشدد وساقي و إ ن أ ر د ت أ ن تسبحني فلا تسبحني من رقبتي ولكن ضع و ج ه ي على ا ل أ ر ض وتقوم بجديه على ل ا ت ر ى دمعي ف ي ر ق و م بجديه على ا ل ن ر ب ح ت ن ي فلا ت ذ ه ب ب ق م ي ي إ ل ى أمي حتى ل ا ت ر ى دمي و ت ع ل م أنك ق د ق ت ت ل ن ي فأشتد ح ز ن ه ا علي وأشتد كراهيتها لك يا أ ب ت لا تذهب بقميصي إ ل ى أ م ي حتى لا ترى دمي وهنا يمسك إ ب ر ا ه ي م الخليل بالسكين في يده و ل ن يجد و س ي ل ة أ م ا م ه سوى التضرع إ ل ى رب السماء و ا ل أ ر ض إ ل ى من لا تقفى عليه ق ا ف ي ة في ا ل أ ر ض ولا في السماء لم يشد امامه و س ي ل ة سوى التضرع الى مفرطج الكروب ومزيل الهموم م ر د ذ ا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا مدبر الكائنات بخفي ر ط ف ه ي س ب ح الخليل ولده ب ك ف ه و إ ذ ا ب ا ل م ل ا ئ ك ة ترى هذا فتتضرع ا ل الله أ ي ض ا بالدعاء فتقول يا ربنا لقد ر أ ي ن ا أ م ر ا حفيا و أ ي ق ن ا أ ن نبيا يسبح نبيا يا ربنا ب ر ح ب الشيخ الكبير وفق ا ل د ر آ ن ا ل ك ر ي يقول م ف ل م ا أ س ل م للجميل وتله وناديناه إبراهيم يا أن قد ص غ ي ة إنا نجد المحسنين فذلك فديناه بذبح عظيم بذبح وكل ع ا م و انتم بخير وسلام ا ل عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ص ل ا ة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا من أ س ر ى بك الله ليلا إ ذ ملائكه والرسل في المسجد ا ل أ ق ص ى على قدمي لما خطرت به ا ل ت ف ق بسيدهم كالشهب بالبدر أ و كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يخذ بحبيب الله ي أ ت م ن وهكذا ن ح و ة ا ل إ ي م ا ن فقد عشنا و إ ي ا ك م مع ك ل م ة ف ض ي ل ة ا ل أ س ت ا ذ الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد ونحن نواصل تقديم هذه الامسيه ا ل م ب ا ر ك ة من مسجد ا ل ص و ا ل ح ة ب ق ر ي ة كوم حلين مركز منيا القمح م ح ا ف ظ ة ا ل ش ر ق ي ة تعالوا بنا جميعا نرفع كف ا ل ض ر ا ع ة الى الله مع ف ض ي ل ة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر ابو ز ب ي ر ي و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي والفضائل كلها ب ي خ و ا ط ئ ا ل ل صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شمس ا ل ه د ا ي ة وضحاها وفيض ا ل ر ح م ة وسقياها و آ ي ة الله الكبرى لمن يتعرفها ويراها أيها نأتي النبوية الإيماني وبهذه الابتهالات الإخوة المؤمنون والمدائح النبوية نأتي بحضراتكم ختام هذا اللقاء الإيماني المبارك إلى نقلناه من مسجد الصوالحق ب ق ر ي ة ك و م حلين مركز منيا القمح م ح ا ف ظ ة الشرقيه ة صاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية وتحياتي عادل عبد والسلام عليكم ورحمة وحتى وتحيات والسلام و حضراتكم تحيات نلتقي ت إيماني من لكم العديد عادل القادر عليكم الله رقاء في مع عبد عبد آخر ا ك ب